حديثيوي ني عباره عن قصه من قصص التائبين قصه من غن مافسا vya wale waliotabia kikweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa taqabbal Allah tbaraka wa ta'ala tawbatuhum na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akaikubali tauba yao hadha huwa Ka'b ibn Malik kiyana barobaro min sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nae vile vile aliwahi kuteleza Kama ambavyo manadamu kawaida na teileza katikolu munguhu Wala lkamalu illa lillahi subhana Hakuna liyeka milika Na utukufu Na nuksani ispokuwa Allah subhana wa ta'ala Peke ya ke sahibu ljalala Walkamalu Kaab bin Malik Akailezea katika hadithihi Yeye mwenyewe na simulia kisa chaki Na kisa hichi Ame kitowa, amekihadithia mbele za watu Miongoni mwao akiwa ni mtotoa ki mwenyewe abdullahu Ambaye ndia na yisimuli ya kisahichi Akiwa na kisikia kutawa kwa babake Kwa ibu abdullaha natuhadithia Maneno ambaye amayasikia kutawa kwa babake Kaab ibn Malik Radhi Allahu anhu wa aradha Wiki lio pita walilahi Alhamdu wal minna Tulikamilisha sahimu ya kwanza Ya kisahichi cha Kaab ibn Malik Kito eleza Yeye mwenyewe Kaab ibn Malik Kito wa muqadima Na utangulizi mzuri ya kwamba hakuwa hikuukosa ghazwa yoyote pamoja na mtume wetu alayhi salatu wasalam maada ghazwatein isipokuwa ni vita viwili pekee yake ambavyo ni vita vya tabuk na vita vya badar na akatoa sababu kwa nini alikosa vita vya badar maneno hayo tumeaeleza wiki iliyopita sasa imebakiia kuelezea na tukuhadithia na kutusimulia kwa kifupi imekuwaje akakosa kushiriki katika vita vya tabuk Kamoja na mtume alayhi salatu wa salam Ya katokea yale aliyotokea katika makosa Na ikambidi Ka'ab bin Malik atafute tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala Ndiyo haya manenu ambayo tunayendelea sa sahibi kuya zungumzia Na kuya sharihesha na kuya chambua Kama ilibukuja katika fitabu bi hadith Kiwemu kitabu cha riyadh wa salihin Na hadith hiyo ilionukuliwa katika riyadh wa salihin Na imamun nawawi asliyake iko katika kitabu cha sahihil Bukhari كما جاءنا في كتاب صحيح مسلم وسبب امام النووي مشه حديث هي اكسم متفق عليه اي رواه الامام البخاري ومسلم من صحابي واحدين امهني كعب بن مالك اذا كwanza maneno ya leo kaab bin malik sasa naingia katika ufafanuzi wa yale mambo yaliomtokea katika maisha yake mambo makubwa ambayo yamesajiliwa na tarikh katika sunna na yamesajiliwa na tarikh ya qur'an Qur'ani kama tulivyotaja wiki iliyopita ili kuonesha utukufu na uzito wa kisa hichi Allah Subhanahu wa Ta'ala akakisajili kisa hichi ndani ya Qur'ani katukufu fi surati tauba sura inayozungumzia vita vya tabuk ndipo wakatajwa hawa ambao watu watatu waliofikiwa na mkasa huu Allah Subhanahu wa Ta'ala akawasamee wa ala thalathati alladhina khulifu hatta ila baqat alayhim alardhu bima rahabat وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوب كعب المالك رضي الله عنه وارضاه انا انديه اقول ما نني يفوتائي وكان من خبري اني تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك هايني منن كعب المالك سasa yeye mwenyewe ana simulia na kufafanua kwa uasi اسمع خبري يangu inayonhusu mimi ka' annī takhallaftu 'an rasūlillāhi sallallāhu 'alayhi wa sallam fī ghazwati Tabuk khabari yangu mimi inayonhusu ni kuwa nilibaki nyuma sikuwa nikushiriki pamoja na mtume alayhi salatu wa salam katika vita vya Tabuk wa kana min khabari annī takhallaftu عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك كيشو انا نسمع واني لم اكن قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفته عنه في هذه الغزوه سكيزني هاي المننوه كما كني يا اخوان يعني tukija katika ahkam na durusu tutaona yale maneno mazuri na makubwa ambayo wanazuoni wa Kiislamu wanayataja kuhusiana na kila ibara inayopita katika hadithi hii anasema wa inni lam akun aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anhu fi hadhihi alghazwa anasema kaab na wala sikuai katika vita vya nyuma vilivyotangulia mimi najua vita vya tabuk ni katika vita vya mwisho mwisho katika tarehe ya Kiislamu ووذita vya nyuma vyo te vilivo tangulia alivo shiriki na niyake kaab bin malik baada ya vya vya badr vyo te anasema kaab haku wahi kuwa anangubu zaidi na ananafasi zaidi kuliko hivi vya ambavu yei haku shiriki fawallahi ma jamartu kablaha rakhilatayni qat ila jamartuhuma fi hathihi lghazwa Siku wahi katika vita vyote vya nyuma bilibyo pita Kuwa Allah subhana wa ta'ala ameniwezesha kukusanya rahila taini Wanyama wawili ambawa meandaliwa kivita Kama ningamia au farasi Ambaya meandaliwa kivita Hamewekewa kila aina ya mambo na wetajia huyo mnyama ili kushiriki katika vita Inaito rahila Pamoja na chakula, pamoja na silaha na kila kitu Sikuwahi kuwa na mnyama ambaye sikuwahi kuwa na wanyama wawili au farasi wawili au ngamia wawili katika vita vya nyuma vyote vilivotangulia isipokuwa katika vita hili vya Tabuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kanijalia nikawa sina farasi mmoja bali farasi ni wawili kila farasi moja ana chakula chake cha kutosha na ana kinywaji chake ana silaha zake na kila kitu kila kile ambacho anakitajia mujahid fi sabilillah akiwa amepanda rahila Sasa Kaabi bin Malik alikuwa na wawili katika hii vita vya Tabuk Hii inaonyesha namna kwanza alivyokuwa ana nguvu zaidi pili anaonyesha kuwa namna alivyokuwa ana uepesi zaidi ana nafasi zaidi vya kushiriki lakini pamoja na hayo hapo kushiriki Sasa huu ni mukadimma muhimu sana ekhwan kabla ya kusonga mbele tusimame hapa تزامننا نتوangalie somo lilemo ndani ya sentence hii Hathi alibara madha yaqsad biha Kaab ibn Malik radi Allahu anhi ibara hi anahaja Kaab ibn Malik an akusudia nini kwa maneno haya kwa maneno haya ikhwan Kaab ibn Malik yureedu an yuallimana at tajrih as-sarih lin-nafs min ghairi ziyadatin wala nuqsan anatfundisha Kaab ibn Malik radi Allahu anhi Tarpia wali ofundisho na mtume wetu Muhammad alaihi salatu wa salamu Wa hathihi tarbia Mutamathilatun Fi tajiridi sarihi linafs Kwa muislamu anafaa Ayizungumziye nafsi yake ki ukweli Namna ya vile haki ilivo Bila ya kuongeza, bila ya kupunguza Ikija katika masala ya kuzungumziye nafsi yake wewe mwenyewe usifiche Zumumza ula ukweli kapsa unawusu nafsi yako Nahaya ndiyo aliyo ya sema Kaab bin Malik Kwa ibo sentensi ya kwanza kabla maninu haya Ana sema Wa inni lam akun akwa Wala aysara minni hina takhallaftu anhu Fi hathihi lghazwa Hii mukaddim wa kwanza Ana eleza ki ukweli kwamba hakuna ghazwa Hakuna vita ambavyo aliyo kushiriki vya nyuma Kaab bin Malik ananguvu zaidi Nanafasi zaidi na uwezo kuliko vita vitabuku na livo vita ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia akawa na vipando viwili sio kipando kimoja ukweli kabisa akuficha wala akusema mimi nilikuwa hivi au hii ibara au maneno haya akayaficha akaya hakuyasema hadha hisma at tajreed as-sarih linnafs na hii ndio tarbia leo sisi waislamu tutatakiwa tuwe nayo kullu ahadin minna إيكي فيك كتك مسألة كي وكي تفيغا ketika mas'ala yakuzumumzi nafsi yako ki ukweli usii fiche nafsi yako ukaionesha kwamba nafsi yako haina makosa aw wewe huna makosa fala tazaqu amfosakum huwa a'lamu bima nitaqa na rabbuna tbaraka wa ta'ala yaqul fi surati fi surati an-nisa wa fi surati al-ma'ida ayatain bi nafsi al-ma'na يقول المولى تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله في سوره النساء المائده يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط كل كما ولى على انفسكم او الوالدين والاقربين سمعني وقل لي سمامشني وقل لي نوالعدل ولو على انفسكم حتى كما يقول هو نيجي على نفس زين او الوالدين او اسبين او ال او الاقربين او watu karibu mtoto wako kama amekosea aqim alqist waladala fi dhalik zungumzie ukweli na uhusu mtoto wako ukiambiwa amekosea sema naam amekosea kulingana na haya yaliyotokea kulingana na huu shahidi na haya mambo yaliyojiri mtoto wangu ameokosa lakini la takul la ibn la yu mumkin an yaqta mtoto wangu miweze kukosa tani mtoto wako ni nani malaika kutoka wapi amalakun huwa laysa bi malak kunu qawamin bil qist shuhadaa lillah wa law ala anfusikum awil walidayni wal aqrabi simamisheni huku kweli نودلف الميزان قسط جوه النفس زينه اولا اولا نفسك اقيم عليها ميزان القسط والعداله اخطات نعم اخطات من غير مواره من غير محابه من غير مجامله الوالدين بابا او ماما اخطا نعم ابي اخطا امي نعم اخطات kula kuficha huyu ndio kweli sio mambo ya haiwezekani haiwezekani huyu kufanya hivi mtoto wangu au babangu au mamangu man huwa ibn adam كلكم خطاؤون وكل واحد منا معرض للخطا هي ايه وناسema wanazuoni wa tafsir na wanazuoni wa fiqh wanasema hadhi al-ayah shamalat جميع احكام العداله في في الاسلام وفي هذه الدنيا كعلومهم ووت هي هذه الايه يا اخوان في سوره النساء او المائده نديو ايه ambayo imekusanya sehemu zote za uadilifu katika ulimwengu huu هي ايه ايه ambayo tumesoma sasa hivi يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين زمم زوقي كما فعل كعب بن مالك واني لم اكن قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عن في هذه الغزوه وازك ابصر ما اخفى هو ndoboi يقول وامانه لله هذا وجل انا سيمو ندو هيا kwa sababu ni amana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala atakonda kuhesabiwa nao يوم القيامه فايو aya hii imekusanya kila nyanja ya uadilifu katika ule Mungu jami'a jami'a lijami'i anhai al'adala walqist fi hadhihi ad-dunya ndio maana wataalamu wa elimu ya sharia wataalamu wale wale obobea katika elimu ya sharia wakafika paka katika daraja za juu za elimu wakafika wakawa ni maprofesa waka tizama hi aya wakaiona ni aya ajabu kubwa sana hi aya hakuna maneno katika ulimwengu huu yashawahi kuzungumzwa kama maneno haya Katika ulimungu huu Katika fitabu vyote filivuko katika ulimungu huu Hakuna Ndiyo mana wale Maprofesa waloo shiria Katika chuo kikuu Chakwanza nambari moja katika ulimungu mzima Chuo gani University gani ndiungoza ulimungu mzima liyo Haa Chuo kikuu katika ulimungu mzima Mahi aljamia Alraida aliyom Fi hadhi al dunia Haa Oxford? Na Harvard? Na Oxford nakuja nambari mbile wa nambari tatu Harvard University Wale maprofesa wakubwa wa law Harvard University Katika kile choki kuu chao cha law Ginito Harvard School of Law Wakata kapale mlangoni kuandika maneno ambayo ya tamkaribisha mtu Kuingia katika hile School of Law Hili ya pati ya kingia ajue hapa mengia katika School of Law ya Harvard Wakafanya otafiti, wakafanya otafiti, wakafanya otafiti Watafte maneno makubwa kabisi Ma wajadu ila hali ila aya Wakakuta aya hii Ndiyo aya ili okubwa kabisa Walimungumzima inoizungumzia law Hii aya Wakaichukua wakaileka katika mlangu wa Harvard School of Law Iko paka leo Hivi sasa hivi tkizunga maneno haya Aya hii iko hapo mlangoni Iko kwenye Harvard School of Law Mlangoni ipani Wale amba wa shakwenda chuhichu Wala wa shahoni Na kama ujafike ingie katika mtandao Taona maneno haya Miendiku kwa koluga kinga resmi ثم جاء ماك كولغا في انجلترا نا وكنديكه على سوره النساء ايات ملانجو سكول اوف لو هارفارد يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالعدل شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما maneno makubwa makubwa kabisa ambayo takaddasat asma'u hakuna mwanadamu anaweza kuyasawilisha katika yule mungu huyo babu hili ni somo la kwanza ikhwah alkiram ninawashia na ibara hii aliyozungumza ka'b bin malik rawi Allahu anhu wa alalah tajrid as-sarih anaivua nafsi yake kutokana na mambo ya taskia na kutokana na kuificha nafsi yake kwa sababu haiwezi kufanya makosa la ما برئ نفسه من الخطا بل ادخل نفسه في الخطا و نطق بالحق اكزغومزو كعب بن مالك وهو من هو katika يالي ambao ameyatanguliza mbele ya Allah Subhanahu wa Taala min as-sahabah al-kiram radiyallahu anhum jami'an wa ardhahum baada ma ni loya endelea kusema ka'b ibn Malik radiyallahu anhu wa lam yakun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yurid ghazwatan illa warra bighayriha hii ni sentence nyingine inayofuata kwa sababu mazungumzo huu mukaddima wa kwanza sasa naendelea kusema ka'b bin malik maneno yanayofuata wa lam yakun rasulullah sallallahu alayhi wasallam yurid ghazwatan illa warra bighayriha anatuelezea ka'b bin malik kuwa ilikuwa ni mtindo au kawaida ya mtume alayhi salatu wasalam kwa kila anapotaka kupigana vita kwenda katika ghazwa jihad kawaida yake alikuwa salawat rabi wasalamu alayh annahu yuwri bighairiha vile vita mtume alayhi salatu wasalam alikuwa havielezi kwa wazi wazi hata je wazi wazi anakwenda wapi au anakwenda kupigana na nani au watu gani la mayafkom anatumia mtume wetu alayhi salatu wasalam Jambo ambali wakatka fiqhi yana sharia yaka islamu Linaitwa tawriya Tawriya Fi'ilu madhi Warra Masdar tawriya Sasa tusmami hapa katka ili tamkula tawriya Tulifahamu nini mana yake Ndipo turuli katka ili hadith Sasa tuendele kwi sharihesha na kwi ya lez Tawriya katka fiqhi yaka islamu ان ياتي الانسان بكلام يحتمل معنيين ان انت قلت مننو امبايو مننوا حيو ي اناweza kufahamika kwa njia mbili يفهم سامع منه معنا يلي انا اسكيا انا فهم معنى واحد وانت تريد معنى اخر نرونا قصديه مره nyingينه هي في فقهنا الشريعه الاسلامي يسمى ماذا yasamma tauria tauria maana yake ni uzungumze maneno ambayo inaweza kufahamika kwa njia mbili ya kufahamika hivi au ikafahamika hivi sasa yule anaisikia atafahamu kulingana na vile ambavyo yale maneno wewe umeazungumza walakin wewe makusudi yako sio vile alivyofahamu yeye wewe unakusudia makusudio mengine hii inaitwa tauria ما حكم التورية في الاسلام؟ ما له حكم التورية في الشريعه الاسلام؟ الجواب: ونزوني وانا اسمع ابن قدامه رحمه الله تعالى عليه في المغني، الامام النووي في شرح صحيح مسلم، نا ونزوني ونجد. وانا اسمع التورية في الشريعه الاسلام جائزة اذا كانت لحاجة او لمصلحة راجحة. tauriyat katika sheria ya islamu jaiza inafa inaruhusiwa kutumia tauria katika sheria ya islamu lihaja ikiwa kuna haja ya kutumia hiyo tauria au li maslahatin rajihah au kuna maslaha ambayo yanahitajia wewe kutumia hiyo tauria ma lam yatarattab ala dhalika ibtal haq au ihqaq batil fiyuhram ma damu hayatwalekea kwenda kufikia katika hadhi au daraja ya kubadilisha haki au kuifanya batil ndio haki au haki ndio batil fiyuhram wakati wao tauria itakuwa ni harama ويسمى كذلك نينايتوه hivyo hivyo tauria katika matamshi mengine au na zuhoni wa fiqh au na zuhoni wa sharia wanaita ma'arid ma'arid au ta'rif tauria na ta'rif maana yake ni moja Kwa hivyo inafaa na inaruhusiwa mtu kuzungumza maneno ambayo ndani yake yamebeba maana mbili Kuna maana ambayo yule anaisikia atafahamu na kuna maana ambayo yule yule wewe unaikusudia Yile anavyofahamu wewe anavyofahamu yule anaisikia sivyo unavyokusudia wewe katika moyo wako Ya Juuz wala ma ya Juuz na ma ya Juuz Lakini hai Juuz hivi mutlaqan la wanasemwa nazooni ya Juuz kwa haja Maadamu kuna haja kutumia Taurat Au maslaha rajeha Au kuna maslaha ambayo ni rajeh Yanahitaji maslaha hayo mtu kutumia taulia Mfano wa maslaha rajeha au haja Ni kama hivi mtume alayhi salatu wa salam Alivotumia hii taulia katika vita Vita sipa hala ambapo mtu uzumumza waziwasi Sisi katika tunakuanda hivi Tunakuanda kufanya hivi Tunakuanda paliflani Tutapita paliflani La Hai maneno hai uzumumzi Katika luga za kivita wale wanojua mambo ya strategic strategic katika military mambo ya tactics na zile technique za kivita, haya mambo ya zungumzi wazi wazi, wazi kuna tumika tauria ikiwa wana kuenda magharibi, wewa wasewa wana kuenda mashariki lakini ukisema wana kuenda mashariki ujasema urongo kwa sababu kuna kitu ambacho wamekukusudia wakati wulipo wasewa wana kuenda mashariki kwawe wakuna haja fulani na mweza katika haja ambazo inampelekea muislamu kutumia tauria tauria yenyewe inakuja kwa njia mbili kuna tauria kaulia na tauria fiilia tauria ya kaul kwa maneno na tauria ya fiil kwa vitendo na zote zindafa maadamu kuna haja ambayo inakupelekea wewe kutumia hiyo tauria mfano wa haja ambayo inampelekea muislamu kutumia tauria mtume alayhi salatu wasalama ametaja katika hadithi alhadith rawahu alimamu abu daud bi isnad sahih min hadithi aisha radhiyallahu anha قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا احدث احدكم في صلاته فليضع يده على انفه ثم لينصرف او وينصرف وكاتم موجه وين اتك وقوعه ketika صلاه حلفه akaingia ketika hadath اذا احدث احدكم في صلاته من يسالي anta fi salat sala jamaa an tabana kusudia mtume alayhi salam sala jamaa ukio na swali katika salatul jamaa thumma ahdathat fi salat kisha udhu tahara ikatanguka katika salat mtume alayhi salatu wa salam anakupa mwongozo wa jinsi ya kuondoka katika salat anakwambia utanguka katika swala kutumia tawriya fi'liya na hii ndio sunna ilivyokuja falyadha yadahu ala anfih aweke mkono wake katika poa yake thoma yansarif alafwatok. Tunajua na ndugu zangu pamoja katika hadithi hii. Mo sowirisha hii picha au bado? Rajul fi salat. Tamam? Anta fi salat, mthalan safu ya kwanza, safu ya tani, skitumeja. Sasa wakati una swali raka'a kwanza ya pili au ya tatu au mashabaha dhalik tahara ikakutanguka fi athnayi salat. Sasa utatoka vipi? tatoka vipi sasa ili kuondoa ile haraji ile uzito wa kutoka katika sala kwa sababu ukitoka katika sala namna hii Uki, ukiwa unakwenda unapasoa zile safu jamaa wote watakuwa wanaangalia wakijua kwamba huyu bwana udhu wake ume umetanguka amefanya mambo mengine ambayo sio wa ya kawaida sasa mtume aleyhi salatu wasallam madha yuriduna yurshiduna ila tawriyah fi'liyah li daf'i hadha al haraj ili upate kuondoa hii ihraj yakitoa wakati katika sala kama qala alulama ulama alhadith kwa guna katika sala kwa kuweka mkono wako katika pua يقول شرح الحديث وانا اشرح هذه الحديثه قال يسمع ليخيل او ليوهما الناس ان نبيي رؤف ili aoneshe watu au si kuonesha lakini ili a apendeke katika fahamu za watu kwamba amejiwana mafua. Yaani kwamba pua yake inamsumbua na, na terizikwa na mafua kwa hivyo inabidi atoke sasa atoe ile mafua. Kisharoti. Yaani almuhimu suneshe watu waziwazi kwamba wewe umetoka kwa sababu umefanya kadhaa. Nafikiri mshjua kadhaa nini? Faidha. Sasa hii ni ihraj. Maana kutoa kule nje watu wakikona jamaa ataanza kuangalia angalia ah yule bwana anka افاني افاني لي مامبوكة توكونيا سؤال. watu aswali ehe hawezi kujizuia katika sala hasa ikiwa imetokea badala mara moja mara mbili wal iad bila. tayy fa hathi tawriya fi'liya. jaizah aw ghayr jaizah? hathi jaizah. na mtuma alihi salatu wasalam hi ni irshad anatupa fi hadha alhadith kayfa yakhruj almuslim min as-salaah. kayfa yakhruj almuslim min as-salaah. idhan at-tawriya jaizah ayyuhal ikhwan. bora usitumiye kunjia mbaya. <Nousi> kuiba au Au kutukua haki haki ya mwanzio kuibadilisha ni ni kweli Na ufanya kwa mani batil au kuharibu uhakika fulani La Huna muharrama haram Moja moja ನೌ ಸಿ ನೋಲು ಹಾಕೋಾರಿ ತೋರಿಯೋಡ ಜಿ ಕೋಡೋವಾ ಮಾಂಬಾಯೋ yapo yafanya unatumia tauria na hikma ya kuwa tauria inaruhusiwa katika sheria hikma yake wanasema wanazuoni kama Jaa fil hadith الذي رواه الامام البخاري في الادب المفرد وان في المعارض لمندوحه عن الكذب na katika ma'arid tume عليه الصلاه والسلام anasema ma yakfi al muslim min al kadhib kuna kitu ambacho kinamtoa muislamu na kutosema urongo kwa hivyo tauria imeruhusiwa katika sheria chek maya ke ili upate usalimike na kusema urumo ndio maana ukapewa mlango unaitwa tauria au maarif katika sharia na hadith au adilla ziko nyingi katika sharia katika Qur'an au fi sunnah inaonyesha kwamba tauria inaruhusiwa kwa muislamu kuitumia tukisoma katika Qur'an kisa maarufu mashuhuri wakati wa Yusuf alayhi salam Yusuf alayhi salam baada ya kuteolewa na Allah subhanahu wa ta'ala akawa kiongozi katika Misri anaohusika na masuala ya hazina za ardhi ardhi ya Misri ndugu zako walipokuja kuomba chakula na riziki akawaambia waje na yule ndugu yao wa mdogo walipokuja naye yusuf alayhi salam akawa amepanga mpangilio yule wa kumzuia yule ndugu yao mdogo abakie naye pale misri pale kwake wale ndugu zako warudi kwa baba yao akatafuta mbinu na mbinu uliyo ko ni kwamba akachukua vyombo ambavyo akaviweka katika vi, katika a mzigo wa ndugu yao mdogo halafu kukapija ukelele akapija ukelele au akanadi yule mwenye kunadi kwamba kuna viombo fulani ambavyo vimechukuliwa kwa hivyo vime watu wafanyiye taftish inspection watu wakafanya taftish wale jamaa walipo ndugu zake yusuf alayhisalam waliposwamishwa na wale askari kufanywa taftish wakasema maji inalunfisa fil ard wama kunna sariqin Sisi sio easy bwan. Hatokuja kuiba. Tumekuja hapa tutafuta riziki. Tumaomba riziki yako tumepewa. Tumepewa via kule tunarudi. Kaambiwa la hii ni amri. Tumepewa amri sisi na anehusika kwamba kila mmoja apakishieni bidhaa zake. Zikapakishieniwa hizo bidhaa zikapakishaniwa kwa ile ndugu yake mdogo Yusuf alayhi salam. Illa man wajadna mata'ana inda. Haya maneno ya Yusuf alayhi salam. na hii ibara ni ibara ya tauria kwa sababu hako kusudia Yusuf kwamba ndugu yake ameiba lakini amekusudia kwamba ndugu yake amewekewa vyombo ndani ya mzigo wake kwa hikma ya kumzuia yule ndugu yake abaki nyuma na wale wenziwe warudi nyumbani hii hili ni somo la kwanza katika ibara hii ya Kaabil Malik aliposema walam yakun rasulullah sallallahu alayhi wasallam يريد غزو الا والرب غيرها somo la pili katika ibara hii ya ikhwan فيه أي في هذا الكلام بيان حنكة النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية نكوبينشة وجوزي ومتومه عليه الصلاة والسلام نا فهم يا كنزوري إنا ويوسيانا نايليم يا كفيتا ومتومه صلوات ربي صلوات ربي صلوات ربي صلواته عليه anatufundisha kwamba inapokuja katika masuala haya ya kivita na mambo ya kupigana ni muhimu muhimu sana yule kiongozi wa kivita aelewe masuala ya tawria aelewe masuala ya kuficha ukweli lakini kwa njia ambayo husemi uongo unaficha ukweli lakini kwa njia ambayo husemi uongo waadha waadha huwa maana tawria au hapo huu ni taarifu kwa hikma Na Na na Na kwa kwa kwa haja fulani Au kwa maslaha ambayo katika katika katika vita kana sallallahu alayhi Wa sallallahu sababu sababu sababu nyingi Ya mtume salatu wa Kufanya na moja sababu, ni ili zile zisi islam. Moja sababu, vili vili, Ni Ni zile vile vile kuwa mawa islamu, na watu ambao ನಬೀ ವಹೆಂಗಿ ಸಲಾಮಿ ಆಮಟ ಕಲೆ na ಕ Wengi wengine wanajulikana na wengine walikuwa hawajulikani sasa lawatasikia habari zile za mtume aleyhi salatu wasalam akizungumzia juu ya masuala ya vita habari zile bila shaka zitatchukuliwa na jawasis alaada wale majasusi wa aadao wa islam ambao ni munafiqun alldhina yaishuna baina dhahrani almuslimin wanaishi pamoja na waislamu waislamu wanaodhani kwamba hao ni katikati sisi lakini islam sio katikati wao wachukue habari zile wende wakawapelekee wale adaa wa islam halafu apate kuharibu kwa kuwafanyia kaiti alislam au kuwafanyia kaiti almuslimin tukisongea mbele ka'bin malik radiyallahu anhu anaendelea kusema fa ghaza rasulullah sallallahu alayhi wasallama fi harrin shadidin wa safarin baidin wa mafazi tumwetu alayhi salatu wasalam faghaza akaelekea katika ghazwa hii ghazwa ya tabuk fi harbin shadid katika hali ambayo ilikuwa ndani yake kuna jua kali kulikuwa na jua kali huko tabuka wether au hali ya anga ilikuwa ni hali ya kaskazi iliyo nzito wale wanaojua hali za anga za kule dola za kiarabu kama vile almamlaka alarabia na dola za khalij tukizungumzia har shadidi tunazungumzia hali ya joto ambayo inaweza kufikia nyuzi takriban 50 au 55 55 degrees celsius ndio kiwango cha joto katika ardhi hiyo kwa hivyo hii ndio hali ya, kiang, ya anga ambavyo ambao ndani yake kulipigania vita hivi vya tabuk hali ya joto inafikia kiwango hicho harin shadid kama yanapokuuluka ibn malik radhiyallahu anhu joto lilikuwa kali sana safari yenyewe baidi ilikuwa mbali kwa hivyo kwanza joto lilikuwa zito kali thaniaan asafar baidi na vile vile wa mafazan na kulikuwa kuna sehemu au lile sehemu ya kupita katika safari hiyo sio sehemu ambayo watu wanapita katika mambo stani Au katika mito, au katika misitu ambayo kuna miti na kuna kivuli ndani yake Kuna mito ya maji, watu wakichoka wanasmama, wana kunyo maji, wana kula matunda Na, mafazan sehemu ambayo ni jangwa, hakuna kitu Leo kiangalia kharita map ya daula ya mamlaka Nenda kaiangalia madina iko api na tabuki iko api Ni masafa ya umbali wa kilomita miya saba na khamsi Baina Madinah Al Madinah til Munawara Watabuk Masafa ya umbali wa sabiamia Wa khamsin kilo Masafa hayo Ndiyo masafa uliyo ya kata Sohabatu Rasulilahi sallallahu alayhi wa sallam Kutoka Madinah paka tabuk Akuna gari Akuna ndege Akuna train السفارية ميقو غمية نفراسي بكيكي فكا بك فراسي وانا چوكا ميقو انا چوكا عمراني و كيلومتر مية سابنة خمسين ايبو تصور يا أخي, أخي الكريم تصور كا كدو غطوف كريا ما هذه التضحية نتضحية يكي سيجاني خاضها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ambayo ameingia ndani yake masahaba wa mtume alayhi salatu wasalam wakiwa pamoja na kiongozi wao salawatu rabbi wasalamu alayhi 750 km baina ya Madina na Tabuk jua kali hakuna kivuli mafaz safar baidi mambo yalikuwa ni magumu sasa hii ndio hali ambayo وما صحابة رضوان الله تعالى عليهم إلي وكبيري إلي وإنجيه كتكبيري أنا نليل إن كسيما كعب المالك وضي الله عنه بعد يكون كل من نهائه كوامبا وليتومي عليه الصلاة والسلام إكا مبيدي كتوكاننا حالهي إكا مبيدي فجلا للمسلمين أمره ليتأهبوا أهبت غزوهم فَذَكَارَ لَهُمْ وِجْهَهُمْ الَّذِي يُرِيد Tume عليه الصلاة والسلام anasema Kaab bin Malik akataja mambu ino usiana na vita vya tabuk siyika matuko pamoja ikhwan ama mshasahaw anasukusudia Kaab bin Malik katika manino haya kuwa kawaida ya mtume ilikuwa katika vita vya ke vyote ya amala tawriya ana ana ficha mna yazkur aina yazhab ay ghazwa man yuqatil na yazkur lakini katika vita hivi kutokana na hii hali iliyokuwa na kutokana na hizi dhurufu zilizokuwa nzito ikambii mtume alayhi salatu wasalam jana lil muslimina amrhu ikabidi ataje mambo haya ya kuhusuo hawa aada ikabidi ataje waziwazi kwa sababu hii ndio dhurufu هذه انذار الذي بوصيواش مسافه يا قمبالي حال يا انغى ني غومو نزيتو حر شديد ايداد يا اعداء الكفار عددا كثير عدوان كثيرا كما اللي بوكيا katika روايه البخاري وعدوان كثيرا لايدادها اعداء اللي يكون ايداد كبار وانا pambana nayo اصلا منو هيانا ظروف هذه تومه عليه الصلاه والسلام هاي كمpelekea tena kuficha Ika mbili sasa aseme wazi wazi Kwa hivu, kwa mukhtasar Vita via tabuk Nivu vita via peke Ambabu mtume alayhi salatu wa salam Hakutumia tawria Alisaja wazi wazi Jamani tunakuenda tabuk Tunakuenda kupambana Nawatu katha Ili, lii'lai kalimatillah Li'i'lai rayati tawhiti Wadhihan, sarihan, jalyan Wazi wazi Maafi tawiria Leish? Kwa sababu hizi dhurufu zilivo Namna zilivo kuwa ngumu Kwa mtume alaihissalatu wa salam Ikambidi ya tajamaninu haya kwa uwasi Liata ahabu Hindi wa hikma yake Ili sahaba wapate kujianda Uhbata ghazuhim Vile ambavyo kawaida unavujianda katika vita Nakini katika vita hivi Wapate kujianda kwa, wa, kwa undani zaidi Na kwa usawa zaidi Kuli ku vita vingine vyote ليس كما في الحنين ليس كما في احد ليس كما في غيرها من الغزوات لا غزوه تبوك تختلف عن بقيه الغزوات وحتى نحتاج اوهبا يا حال يا جو سويه كوايدا كيلو متر 750 جيانداني ديما انا متوم عليه الصلاه والسلام جلال المسلمين امره اكاسما بالامر في يا فيتا هيفي اكتاجه ووازي واس الغزوات السابقه ورى بها النبي صلى الله عليه وسلم اليفيت حنكه عسكريه تكتيك يا كي ميليتيا كي فيتا هذي لا جوا نديو هيلي جانوا نديو هيلي مسافه نديو هيا وزيتو نديو هو جياندايني كاينين تاعي اوهبا شكوينه اوهبا يا كساساو واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وين اوبا وكساوسا. من هنا يا كعب بن مالك اخوان ان انتبه لك عند ما فنديشه يفوتان. فنديشه لا قوس. ان هذه الحاله التي ذكرها كعب بن مالك هي احدى الحالات التي تكون او يكون الجهاد فيها واجبا ايليا. هي حاله لا تحتاج كعب بن مالك هطا ني موjawapo wa zile hali ambazo jihad inakuwa ni wajibu aini inakuwa ni fard aini ala kulli muslim rajul wajibu aini ni mnajua kwamba jihad ya akhud hukmay imma an yakuna wajiban ainiyan au yakuna au yakuna wajiban kifaiyan jihad imma iwe fard aini au fard kifaya فرض عين اي يجب على كل مسلم ان يقاتل هذا هو فرض عين فرض كفايه اذا قام به بعض المقاتلين من المسلمين سقط الوجوب عن البقيه تس هي من جوابا ذي الحاله ثلاثه امازو الجهاد ان يكون فرض عين مهموا الاسلام كجوا احكام الجهاد سيوا وحده كوزغومز الجهاد جهاد لكن هو جو احكام زك لا جهاد مهم للمسلم ان يعرف احكامه ويعرف شروطه ويعرف ضوابطه كما جاء في الشريعه وكما اثبت في الاسلام هي الحاله الاولى التي يدنيك الجهاد ان يكون فرض عين ما هي هذه الحاله يشك في فهمه يقذ استنفر الامام الناس وقت امام ان يطوي امر يا النافر ياوامرشوا الناس ياتوك يقاتل في سبيل الله akhi amrisha imam idha stamfarannas wat wate watakif li li li li iqamati al jihad huna yajibu jihad ala kulli fard kila mtu pake jihad inakuwa wajibu na hii ndio ilivyopita hapa katika hadithi hii fajala lil muslimin wa islam wote tume alayhi salatu wasalam akadhihirisha amri yao li yataahabu uhbata ghazwihim ili wapate kujiandaa na vita hizi اذن هذا استنfar الدليل على ذلك ما جاء في حديث البخاري ما, ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه واذا استنفرتم فانفروا واذا استنفرتم فانفروا خلاص اذا هذا الدليل للحاله الاولى الحالة الثانية أما يعني أن هناك جهاد يكون فرض عين ما هي إذا هاجم العدو بلاد المسلمين عدو ينقف بلد يو إسلام هنا يجب الجهاد على كل فرد مسلم كل أمت يكون الجهاد هنا فرضا عينيا او واجبا عينيا على كل فرد اذا هاجم الاعداء او العدو بلاده المسلمين ما الدليل يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين هذا هو الدليل wa aya hi pala pake ni kwamba idha hajama al adaa au al adu bilad al muslim huna yajib al jihad ala kulli fard muslimin hina ith na ya hi pala pake ni hapo ya ayu alladhina amanu qatilul ladina yalunakum minal kufar wa liyajidu fikum ghilba hi ndo hizi ndo ahkam za jihad ya ikhwan lazma na wajib ان تفهم هذه الاحكام كما جاءت في الشريعه على وجهها الصحيح يفهميك كما ذilpokoja katika sharia kwa njia yake iliyo sawa sio kuchukua aya hii kuitupa kule na hii kuiweka hapa na kuzifahamu aya hizi kama tahwahu al-anfus kama vile nafsi zinavotaka la hadi sharia tullah la yajib an tufham hadi sharia ala muradil lah wa ala muradi rasulih sallallahu alayhi wa sallam ثالثا اي الحاله الثالثه حاله ثالثه الذي ndani yake inakuwa jihad فرض ماذا فرضين ما هي اذا وقف المسلم في ارض القتال وتقابل الصفان او الفريقان مسلمو انا posimama katika ardhi ya maarakah وتقابل الصفان صفان 2 zimekabiliana fariqan pande mbili au vipote viwili vimekabiliana alhaqqu walbatil almuslimun walkufar wamesimama pamoja taqabala fi ardhi almaraka na huyu muislamu yuko katika saf alqital huna yakunu alqital farzain wa uweza kurudi nyuma wala uweza kukimbia thabat aljihad alayka لا بدوا لكفار وينيو واموءه واندزاء ولكن اذا اقيم الجهاد هنا واقيم القتال يكون القتال والجهاد فرض عين على كل فرض عين على كل مسلم الدليل على ذلك قول المولى الحق سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه ها فثبتوا الایه النغینه الثانيه يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الادبار ومن يولهم يومئذ ادبره الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله اذا هنا يكون الجهاد فرضا عين على كل مسلم ما عدا هذه الحالات الثلاث ما الى هذه الحالات الثلاثه امباضو tumezitaja yakunul jihadu fardhan kifaiyan inakuwa jihad fard kifaya hapo hizi ndio hali ambazo inakuwa jihad ndani yake fardain na hii hadith ya ka'ab bin malik ni mmoja wapo zile hali ambazo jihad ilikuwa ni fardhu ain ndio maana yeye akaingia katika makosa makubwa ambayo ilikuwa inahitajia toba kwa sababu كفر فرض عين فرض الذي كان يجب عليه ان يقوم به كعبد الملك رضي الله عنه كما تقابوجهو شريعهشا امبله فوزنا نجine ambalo nina nambata nina nambatana na maneno haya ekhwan ambao tumeyataja ان الجهاد لا يقيمه الا الامام واهل الحل والعقد جهاد ينسممشوا نا امام نا wale watu ambao wanaitwa ahlul halli wal aqd wale watu waliopewa masuliyah na na na madaraka ya kuchukua zimama al umur na kutoa amri au kutoa qarar bin niyabah an jami al muslimin او بالنيابه عن المسلمين او طائفه من المسلمين ها وقت انيتوا اهل الحل والعقد او قائد او امام ديي امباي اناتكيوا اويكو وقت واسلام وانا بزغومزيه مساله الجهاد وانا اسمع ونزووني الا اذا كان دفاعا عن النفس اذا هاجم العدو بلاد المسلم اسبكو كيواني جهاد يا دفاع عن النفس أدوي أمينيك كأرضي أنا أمي وظمي أم المسلمين هنا مباشرة يقاتل المسلم ولا ينتظر إذن الإمام ولكن الجهاد من أحكامه أنه يكون منوطا بأمر الإمام أو بإذن الإمام وإذن أهل الحل والعقد jihad kawaida amri yake manutun bil imam saa zote inakwenda na amri ya imam inakwenda na maadili ya imam yule kiongozi au wale watu ambao wanaitwa ahlul hilli wal'aqd watu wanaochukua madaraka watu wanaotoa qarar kwa niaba ya waislamu katika taifa limada wanasema wanazuoni ibn uthaymeen waghairuhum rahmatullahi ta'ala alayhim kama ilivyo katika sharh al mumti' ana sema لدفع الفوضى والمفاسد العظيمه ili kupata kuondoa fawda na kuondoa mafasid ambazo zinaweza kuwa ni adham min al mafasid al mutarattiba min adam al jihad nadin ya munyezimu subhanahu wa ta'ala haina fawda dini allah subhanahu wa ta'ala haina fawda ni dini ambayo ina nizam ني ديننا هو يقندنا معاديل ينوي يقندنا شروط انظمه قواعد اسس مبادئ شريعه دين الله سبحانه وتعالى ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون بلا كفاه شريعه الله سبحانه وتعالى وتكونا فاه شريعه او نافعته مambo ambayo inaitwa ahwa hawa za nafsi za watu ambao hawana elimo tume alayhi salatu wasalam anapewa amri na Mola wake achana na watu hao la tataba ahwa alladhina la ya lamun innahum lan yughnu anka min allahi shay'an ahwa hautakunda kukufaa na kitu chochote mbele allah subhanahu wa ta'ala idhan kullu shay la budda an yakuna mustanidan ila shari'ati allahi azza wa jalla منوطا بأمر الله عز وجل كلا كي كيتو بما في ذلك الجهاد بما في ذلك الجهاد هاول جتوكا متلو وكبانا فرسي واكي بابا او بانغا اكا ينجي نامنا اي باب انت ماذا تفعل انا اجاهد في سبيل الله كيف ان هذه هي شريعه المولى سبحانه وتعالى فيما يتعلق عن الجهاد maneno haya tunayotoa katika katika hii ibara ya kaab bin malik iliyokuja katika hadithi ambapo anasema tume alayhi salatu wasalam fajala lilmuslimina amruhu wala hakuna katika tarikh ya sahaba alkiram walipokuwa na mtume alayhi salatu wasalam kwamba wao wenyewe waliwahi kukaa siku moja wakafikiria kuingia katika ghazwa au kuingia katika vita wakaenda wenyewe katika vita bila ya amri ya mtume alayhi salatu wasalam هل ثبت ذلك ابدا لم يثبت كتبه تاريخيوت يمتئ على الصلاه والسلام وتيونا انما جهاد الصحابه غزوات الصحابه رضوان الله تعالى عليهم سراياهم كلها كانت ترجع الى النبي صلى الله عليه وسلم بامر منه هي دي شريعه الله سبحانه وتعالى نظام ده شريعه وليس فوضى ومفسده Kwa ibu mtume alayhi salatu wa salam Akathirisha amri Ya hawa aada Ili wa islamu na sahaba wapati kujandaa Kutokana na hizi dhuruf Zilivokuwa nzito Na hali hii ilivokuwa ngumu wakati wa vita Vietaboke Tandilia baadha la adhan Tunaibara moja ili ubakia katika hadith Eh kwaan tutakamilisha Alafu tuchukwe masala ambayo Mekuja katika hii kartasi Kutoka na moja kwa Mwede katika ndugizetu Pengine na meuliza soala hili Na ni masala ambayo na خاصانا بعض الدروس ذا يومه الليزو يطا امبارح يا مشو امبارح تنakamilisha nao darasa ya leo kaab bin malik radiyallahu anah anasema wa kana almuslimuna ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam au walmuslimuna ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kathir na wislamu pamoja na mtume alayhi salatu wa salam wakati huo walikuwa ni wengi La yajma'uhum kitabun hafith Walikuwa Uwingi wawo huwa wa islamu Wakiwa ni wengi La yajma'uhum kitab Hafith Walikuwa hawana mtu ambaye Au hawana sahimu Au idara Ambaye inaweza kupanga Mpangilio wawo wakivita Imam unawawi au Imam muslim katika halithi hii Ukirudi katika sahih muslim Muslim Manino haya anasema katika baina qausain anayafafanua anasema yuridu bidhalika diwan. Yuridu bidhalika ad-diwan. Ana kusudia Ka'b bin Malik kwamba kulikuwa hakuna diwani la kunukulu au kusajili majina ya waislamu wale wanaoshiriki katika vita. Kwamba majina yao yanaandikwa fulani huyu ndio atangia katika vita, fulani huyu yuko katika kikosi hichi na huyu yuko kwenye kikosi hichi kwa sababu katika vita kuna, kuna vikosi zile battalions kwa hivyo huyu <kubuhuyuki> kikosi hichi yule kikosi hichi hayo mambo yanahitajia idara ya diwan inao mpanga mambo hayo sasa wakati huo mtume aleyhi salatu wasalam anasema kaab bin malik kulikuwa hakuna diwani tukapamoja ikhwan nini makusudio ya kaab bin malik kusema kwamba kulikuwa hakuna diwani la kusajili watu katika vita na katika mambo ya kivita anasema faqala rajulun يريد ان يتغيب فظن ان ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي ها هو المقصود كعب بن مالك كسمى انما كل كوانا ديواني معناه يعني اني كما انا اسمع فقال رجل يريد ان يتغيب فظن ان ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي يقال او هو انا قصد كعب بن مالك kwamba pamoja na hakuna ah, diwani lakini kuna uchache mdogo sana wa kwamba mtu alikuwa anaweza kutoroka au ku kutoshiriki katika vita akidhani kwa jambo hilo litaweza kufichika limala mala mianzil فيه wahyi kwa sababu kuna wahyi ambao unashuka siku kama tukapomoje tumeelewa tumeelewa ibara hii anakusudia kaahibin malik ya ikhwan wakati wa mtume alayhi salatu wasalam katika mikakati yake ya kivita lam yakun hunaka diwan hakuna diwan la kusajili watu idara inayosajili watu katika vita huyo ameingia katika vita ana kwenda katika kikosi hichi na huyu ana kwenda huko la lam yakun lakini ilikuwa haiwezi kumpelekea mtu Nivigumu, kalla, ni kwa uchache mno sana Kwa mtu inaweza kumpelekea kwa mba akimbia katika vita Kwa mwenye na kwa mba hakuna usajili Lakini ni uchache mno kwa mtu anaweza kufikiria Favanna, anaweza kufikiria kwa mba anaweza kukimbia katika vita Limadha, anasema kwa sababu mtume alayi salatu wa salam Ana wahi ya ambao na teremishio Kwa kama wewe naweza kukimbia wahi, hakimbia لكن انتم لما شترتم شواحيه قالوا فلان هيوك و فلان هيوك و فلان هيوك ما هي يا اخوان في ذا في هذا طيب ما هو الدرس الماخوذ من هذه العباره درس هي او فنزه اللي هو كتابه عباره هي فنزه كوبا يا اخوان بيانه تربيه الصحابه على المراقبه الدائمه لله عز وجل في السر والعلم كما انا وبسمه ونسمع ان في عباره فنوز كبار اللي يلقوا هפה ني كونيشا تربيه والليي كان nayo صحابه الكرام تربيه yao ني كوان كانو يراقبون الله تبارك وتعالى مراقبه دائمه في السر والعلم walikuwa wana muraqaba wa Allah subhanahu wa ta'ala la yakhafuna min ahadin ghairi aw muogopi mwingine asipokuwa asipokuwa Mwenyezi Mungu subhanahu peke yake kwa hivyo ile kuingiwa na ile muraqaba katika nafsi yao kwamba mimi nao sitoshiriki katika vita kuna wahyi ambao utamchukia mtume alayhi salatu wa salam umwambie fulan ibn fulan na fulan ibn fulan nabuna fulan ibn fulan haulaa lam yushariku ma'aka ya rasulullah fil ghazwa tumejui wala huna record ya wale sahaba wote wale copale fulani fulani fulani wote la labda pengine angaliangalie hivi kama mtakavyokuja kuona katika qissa cha ka'ab bin malik mtume baada kufika kule tabuk ndipo akammuulizia ka'ab bin malik akaona kwamba hayuko لكن هي inaonesha muraqaba wa sahaba al-kiram radiyallahu ta'ala anhum ajma'in na somo hili ya ikhwan sisi waislamu tunafaa tujikumbushe nalo sala za zote an muraqib Allah tabaraka wa ta'ala fi sirri wal'an tuna muraqaba wa al-maula tabaraka wa ta'ala fi kulli ma naf'aluhu kila kitu mbage tukifanya anta fi baitik turaqib Allah nyumbani kwako muraqib munyezimu subhanahu wa ta'ala fi kulli ma tasna'u fi hamalika raqibullah 'azza wa jalla kuna muraqaba wa Allah subhanahu wa ta'ala leo mara nyingi wafanyikazi ana kuwa na muraqaba au auogopa muraqaba na yule employer wake aliyemwajili kazi ana majina mbalimbali aitwa boss aitwa nani aitwa nani sasa huyo ndio watu wanaifanyia muraqaba lakinnahu la yuraqibullah abadan hana muraqaba mwezungu kabisa la yuraqibullah ndio maana utamwona wakati utakukimbia kazini amwangalia yule yule mwajiri yuko mlangoni au ashatoka mchungulia chungulia namna hiyo mchungulia ukiwashakonda ile gari lake hayako ah jamaa cha kwenda bwa twendeni bwa lakini wewe una agreement na yeye hata kama yeye hayuko un agreement kwamba utaingia kazini saa fulani na utatoka kazini saa fulani agreement au si agreement agreement inaitwaje akd wamala yaqulu al-moula azza wajal ya ayyuhalladhina amanu afu biluqud afu biluqud wa hadha aqd baynak wa bayna sahib al-amal aw rabb al-amal لكن اليوم هذا غائب في هيكل الانسان يراقب انسانا اخر mtu anamfanyia moraqaba au anaogopa mwanadamu mweziwe lakini nahula yuraqibullah azza wa jalla abadan tayuraqibullah mtoto nyumbani yuraqibu abaa amwangalia babake yuko kama hayuko afanya ufisadi na kila aina ya vituko ولد او بنت ما يراقب الله عز وجل يصلي او انت موجود هو كما يوم ان انت وسفاري وتامون وين امسكتينا وكيوا انا وكيوا وكو بالا نيوبان يوم ما انت تسافر سيكيله اذا سافري تو لا يعرف المسجد حاجه يتنا المسجد انه لا يصلي لله هو يصلي لاجلك يوي وصالي كاجلي yako البنت تتحجب لاجل ابيها او لاجل امها تراقب ابويها لا تراقب الله عز وجل الزوجه ما عندها مراقبه الله عز وجل تراقب زوجها ام غطاء مواكته بيك ياكي تاونكانا وتوانينا لكن اين تركت الله عز وجل زوجك ومكافي وهو الذي يستحق ان تراقبَه وهو الذي يستحق ان تخافَه وهو الذي يستحق ان تخشى منه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبايتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا اذا هذا درس عظيم يا اخوان نسمشوا ما كناเปوا احكامنا درسا هذي من خلال هذه القصص عللنا نتذكر عللنا نعود الى الله عز وجل بما رزقنا من العلم والحكمه قبل يا ختيميشه درس يا اخوان نروي لك هيا مساله ماليه امباوي ندجيتو ameuliza katika hiki karatasi kidogo kimekuja sasa hivi سؤال الاولا لهوشانا مع المسح على الخفاي anauliza je ikiwa nimevaa bandage ameumia pahali amevaa bandage sasa je wakati ukoosha miguu atatayama pale kwenye miguu au afanye vipi ndilo swali la ndugu yetu katika hii karatasi aljawaab ya ikhwan aljawaab alzarura tuqaddaru biqadariha alzarura tuqaddaru biqadariha hii ndio kaida ya wanazooni wa fiqh kwa hivyo tukija katika masala ya mtu kuumia amevaa bandage katika katika katika au mguu mguu kaifa me, kaifa ya ya tawadha tawadha kwa makini yule kama kawaida tatruk makana ile ಇ nipo takapoacha utafanya tayammal pale juu peke yake ile sehemu peke yake ambayo ina bandage hutoeka maji ili ile maji asiingie ndani yakakudhuru kwa hivyo sehemu ile ubaki ya mguu ukikadiria kwa mfano labda umeumua umeumua sehemu ya nyuma au sehemu ya mbele ya mguu pande ya vidole kwa hivyo huko sehemu ya nyuma ya mguu yote itosha kama kawaida hutosha kama kawaida kama jaha fi sunna baada dhalik sehemu ya mbele pale ilipoumia utachukua maji biyadika bi bi almuballala Sehemu sehemu sehemu sehemu ya ya ya mkono mkono ambayo ambayo ina maji maji Unapangusa pale sehemu ya mbele ulipomia Au Au palipo na vili vili katika mkono, Na vili vili katika mgu, na Vile vile vile vile katika katika nyingine inafaa Kufikiwa Hili la thani ಸೇಮು akh al-karim Masala ya ಸಪಾಲಿ Anasema ikiwa mimi Nataka kutubia Mina zina ಕರಿ uzinifu Sasa nataka kutubia natumetaja katika hadith ya nyuma iliyopita ambayo ni hadithi ya Abu Hurairah qissati arrajul min bani isra'il alladhi qatala 99 nafsa yule huwa nafsi tis'atun halaka ikamilicha na nafsi moja ikawa 100 qulna min khilali hadha alhadith miongoni mwa mafunzo inotokana na hadithi hii ni kuwa yule anayetaka kutubia kutokana na mahsiya an yufariqa الأحوال التي فيها وهو في العسيان لازم إذا أردت أن تتوب لابد أن تفارق الحالة التي كنت فيها يوم أن عصيت الله عز وجل شرط لازم أتوكي كتكي لحالي وليقوة وكاتو لفمعاصم يزمغ سبحانه وتعالى وإذا التوبة من الزنا يجب ان يتاكد المسلم انه قد اخرج نفسه من تلك الحاله السابقه الى حاله يوما يمليكه ياي كذيني لازم اتوكل الى حاله كماني مرافق ياللي كان معه والي مرافقين ديو اليومشنگيا ياه كندا كذيني يجب ان يفارق هؤلاء الاصحاب اkiwa ni hali ambayo ile hali ndio iliyompelekea au ikachangia huwa au hiya antazni لزيما أبو كاننا إلي حالي اليو اليوكوان آيو وهكذا لكن سي لزيما إخوان كما لفوليز هو يليوليز قد كهي كارتاسي سي لزيما مفارقة المكان أو البلد سي لزيما لا يجب المهم أن نفارق الأحوال ني أقوري إلي حالي اليوكوان لن يأكي كل نيوم ويقوري كبسا وكما نمر فيكي kama ni pahala ambayo ulikuwa unakwenda kama ni hali fulani ambayo ulioko ndani yake wewe mwenyewe sasa utakaa chini urudi nyuma ufanye hisabu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzana alekum wewe mwenye utajifanyia hisabu urudi nyuma katika historia katika zile kumbukumbu zako mambo gani yalionelekea mimi nikazini mal ladhi sanat mal ladhi jara mal ladhi hadath urudi nyuma Kwa hivu yifatiliye yifatiliye Utakuja kuwala kamba weu li zini kumbe Moja katika mambo makubwa Li uchangia katika zina Walihiyadha billah Ni simu Kupitia kwa chat Na haya mambo megini mingi Yamba weu leu ya mekuja Katika lumungu huu Mambo ya bala Na fitna Ma anzala allahu biha min sultan Makubwa sana Dhahaba fiha الكabir wa sagir Wadhahaba fiha al rajul Wal mara وذهب فيها الصالح وغير الصالح والعياذ بالله ترى اليومه منين تانغاليه فاذا كان الامر كذلك اتخيف القرار هو مو ذيك هو مو ذيك هو كواك اذا راجع نفسك سي لازم مفارقه البلد لا راجع تفارق الاحوال نزيل حالي بعضه ذي اللي كيوكلكا وويو كنفني ماسيا صوا عن كنازينه او ربا او شرب خمر او اي من المفاسد او الذنوب الاخرى او المخالفات والمنهيات نسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته